بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر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 وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهاناً كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لماً